دب على دب دب فالورد تضوع واتنقى حس يا رب لنا الخلق طاهر هفلا يحوينا زقا اصفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واتنقى حس يا الخلق ظهر فلا يحوينا زقا وجعل يقلد في صمن للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق سلامت باخلاق سبق على الحسن العبقا فنورت تضوااتنا قد حس يا رب لنا الخلقا ظهروا فلا يحوينا ذغا خلد مقامي في قربك احمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الاقرب في الرفاق فايت على الحسن البقاء فالورد تخبو الخنق ظهر رفلا يحوينا الله على خلق في احمد استقما صدقا قد ادبر بهم رسوله واكرمه من ربي خلق تعال الحسن البقاء فالورد تضوا و تنقى زين يا بولن الخلقا ظهر فلا تحوينا زق و رحمه امته يا ابدا وسراط قد التلقى خُلُقُ الْقُرآنِ شَمِيلَتُهُ فَضَّ الرَّحْمَنُ بِرِزْقِهِ يَتَعَلَّى الْحُسْنُ لَبَقًا فَالْوَرْدُ تَضَوَّاءَ وَالنَّجْمُ لَاسِيًا بِجُلَنِ الْخُلُقِ طَاهِرٌ فَلَا ina zaqo